Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam raa. Kitab umpet ayatuh, then fucilat milad pakej min khabir. Allah ان ان نيلكم من هنا ذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله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 أَلَا حِنَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا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 ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمة بعد ضرر أمسته لا يقولا لا يقولا ذهب السيئات عني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 اي يقولون لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادُعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون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 وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوَعِدُهُ فَلَا تَكُو فِي مَذْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَم مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعمة الله على الظالمين al يصدون عن سبيل الله ويبغون هيه وجوا وهم بالاخرتهم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من أولياء. يضاعف لهم العذاب.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 انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ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 Fakal Malaul Ladin Kafarum Qomhi Ma Narak Illa Basharan Mithlana Wa Ma Narakat Tabagk Illa Ladinhum Aradiluna Badi Al Rai Wa Ma Narakum Alainna Min Fadl Wa Ma Narakum Alainna Min Fadl Bal Nazunnukum Kafibin قال يا قوم أرأيتم إنكم على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكمها أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون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 ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لن ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم انني اذا لمن الظالمين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 ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء من ما تجرمون واوحى الى لوح ان انه لن يؤمن من قومك الا من قال آمنا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم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 وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعذك ان تكون من الجاهلين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 وبركات علىك وعلى أمة من من منك وأمة سنمتعهم ثم يمسهم من عذاب أليم تلك من أم باء الغيب نوحيها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 وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ اتُوبُوا إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُوا مُجْرِمِينَ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 بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دار إِلَّا هُوَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ ولا إن ربي على كل شيء حفيظ، ولما جاء أمرنا نجينا هود و آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لمعتا ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم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 Inn Rabbii qariib mujib. Kaulu ya salihu, Qulu kum tafina marjuwan. Qabla haaat a tenhaan an nabudaa yabudaa abaauna. A tenhaan an nabudaa yabudaa abaauna. Waa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 فعقروها فقالت متتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمت منا ومن خذ يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جافمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ أَبِجِل حَنِيفٌ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومرأى إسحاق يعقوب Kata, "Ya waila, Alid, dan aku agus, dan ini Bāli Syākh. Inna hāzal shay'un gajib. Kau, aku agjabin min amri Allah. Rahmat Allah dan berkatnya kalian, ahli rumah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 وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِهَا أُولَئِكَ بَنَاتِي هن أُطْهِرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم Inna muudahum al-subh, aliysa subh buqarib, falama jaa amrna jalna aliyah saflah, wa amtarnaa aliyah hijara min Musawmata ngada Rabbik, woma hiya min al-‘alimin biba’id, wa ilā madīna aqāhum shu’iba. Qāl yā qawm ibadu Allāh ma lākum min ilāhi n‘ghairuhu, walla taqtuṣ ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير وانني اخاف عليكم وانني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ Talu ya Shu'ayb, asalatuk ta'muruk an ntruk ma yamud abanah, atau an nafgal fi amwalina ma nsha, atau an nafgal fi amwalina ma nsha, uinna kala antal Halim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 عليه توكلت واليه انيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط من فقوم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفًا وَلَوْلَا لَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُهُ يُخْزِيهِ وَمَن هُوَ كَافِبُ وَرَتَقِبُ وَرَتَقِبُ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ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 أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبية وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تكفي في مما يعبدها هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء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 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفاين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السئات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 Ilah merahmat Rabbu, ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن نجهنما من الجنة والناس أجمعين وكل أن قص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك